واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلون أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث واربا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 اِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُ النُّثْمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوصُونَ بِهَا أَوْ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 وَكَانَ اللهَّهُ عَليمَ الحَكِيمَا وَلَْسَةِ التَّوْبَةُ للَِّذينَ يَعمَلُونَ السَّّئاتِ حََّ إذَا حَظضَرَ أَ أحدَدَهُم الْمَوْوتُ طَالَ إِ تُبَتُ الْآن قَالَ إِ تُبَتُ الْآَ وَلََّذينَ يَموتُونَ وَهُمْ كُفَّّ أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لَكُمْ أن ترثوا النساء كرها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 اِن كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ نُّطْفَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا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 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَّاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَّاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ وَرَبائِبُكُمْ اللاتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ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 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلون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 ّجَالُ قََّامُونَ عَلًَا النِسَاءِ بِمَا فَبضَّلَ اللهَّهُ بَعظَّهُمْ عَلَ بَعضِم وَبِمَا أَمْ فَقُ مِن أَموَالِهِمْ فَ الصَّالِحَاتُ قانتَةٌ حَافِضاتُ للِلغَبِ بِمَا حَفِظَ اللَّ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 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لذنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يَوْمَئِذٍ يَدُلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ انْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ط أَوْل مَسْتُمِسَ أَلَا مَسُْم النِسَ أَفَلَم تَجد مَا أَم فَتَيَّ مُ صَعيدًا طَيّبًَا فَمسَح بِوجوهِكُم وَأَديكُ إِ اللهَّه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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَن يَبِأْ لِسَانَتُهُ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلوو أنهُ قالَاوا سَمعِعن وَأَطَعن وَسَعْ وَ ظُرنَا لَكََ خَيْرَ لهُ وَأَقْومَ وَلَكَِّ عَنَهُم اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤنِلونَ إِللاا قَليلَ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 مِن قَبْلِ أَن نُطْمِسَ وُجُوهَهَا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 أَلاَ إِلَٰيكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَّهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُقْتَلُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن ضْلِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سعيرا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 خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً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 ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تَرَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغور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 فَكَْفَ إِذَا أَصَابَتهُم مُصبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَْديِيهِم ثُ جَ أوُوكَ يَحْْلِفُونَ ثَُّ جَ أُكَ يَحِْفُونَ بِاللههِ إن أَرَدَناَ إِللاا يحسَانَ وَتَْفِيقَا أَلاَ إِلَىَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ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 وَإِذَا آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا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 ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَنفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا لَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إذ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا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 رَبَّنَا أَخْرِجَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا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 القوم لا يكادون يفطهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا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 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ أَن يَكُفُّوا ۖ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنقِيلًا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا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 وَالدُّؤ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلاَ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَ يَقتُ لَ مُؤمًِا إِللاا خَطَاءى وَمَا قَتَ لَ مُؤمنِنًا خَطَاء فَتَحرير رَرقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وَدِييَةُم مُسََّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إِللااأَ اِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَاِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنهُ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 اِذَا ضُرِبَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا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 وَكُلَّ وَعددَ اللهَّهُحُسنَا وَفَلَّلَ اللهَّهُ المُجاهِدينَ على القاعدِينَ أَجرًا عظِيمَا دَجَاتٍِ مِنْهُ مَغْفِرَةَ وَرَحْمَ وَكَانَ اللهَّهُ وَفُور الرَّحيمَا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 وَاستَغْفِر اللهَّه إِ اللهَّهَ كَانَ غَفُور الرَّحيِيمَا وَلَا تُجدٍ عَن الذيينَ يَخْتونَ أَمفُسَهُمْ إِ إن اللََّ لاَا يُحبُّ مَنْ كَانَ خَووانًا أَثِيمَا. يَستَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَستَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُم إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ القَوْلِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطا هَا أَنتُم هَٰؤُلاَءِ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 وَمَيْ يَكْسِبَ إِثْمَ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ على نَفْسِه وَكَانَ اللَّهُ عَِيمًَا حَكِيمَا وَمَيْ يَكسِبَ خَطِي أَةً أَوْئِثمَ ثَُّ يَرمِ بِهِ بَر أَن فَقد احتمل بهتانا وإثما مبينا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 يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّنَّهُمْ ولا, وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدَّلْ كَنَأَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ خَلْقَ اللَّهِ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 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَضَّعُونَهُنَّ وَابْتَغَاءَ مَرْضَاتِ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 الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا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 نما جميعاً الذيينَ ييتَرََّّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَْحُ مِنَ اللهَّهِ قَاوا أَلَم نَكُمْ مكُمْ وَإِن كَانَ للِكَافِرينَ نَصيبُ قَا أَلَم نَستْتَحوذ عَلَيْكُمْ وَلَم نَعكُم مِنَ الْمُؤننِي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 ان الْمُنَافِقُونَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً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 وَقُلناَا لَهُم لاَا تَعْدُوا فيِي السَّبَةِ وَأَخَذْناَا مِنهُم مثَاقًَا غَليضَا فَبِمَا نَقَضِهِمْ مثَاقَهُم وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْ الأأَم بِآ أَ بِغَيرِ حَِّم ذَلِكَ بَطَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ على مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ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 فَأَمَّ الذيذ نَ آممَنوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُم وَيَزيدُهُ مِن ثَضلِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَغْنَوْا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ من رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا